موسيقى إن رضوا إلا عسى هم وانحكوا وانهاجما وانهددوا ما تركنا لو هلكنا ديننا ما نساوم بالمبادي لو بغوا لو نموت كتابنا دستورنا بيعتم برقابنا ذا الثور انا لا تبرق ابن جدو نفتدي بعاتنا خابرين القصد لو ما صرحوا قصدهم نشر الرذيل بيننا له نقبل كل شي صدروا له نخسر لاجلهم شي ماتنا له نقبل كل كذب نروجه له نترك لاجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا له نترك لاجلهم عاداتنا ليتهم بحقوقهم ما بشروا بيعنا ما باعنا إن رضوا إلا عسى هم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وإن حكوا وإن هاجموا وإن أدعوا ما له ألكنا دينا يا للأسف معه حريب انهروا له واشتروا فسادهم بخلاقنا أجمعوا على الفساد وصوتوا زوجوا المثلين بحقوق الخناة ياشودنا سعانا خبروا شرعنا الاسلام والله ربنا لو لا هو لا او لا والله ربنا شرع الله فلا شرع لنا إن رضوا إلا عسى هم ما رضوا ما لنا إلا حقوق إسلامنا وإن حكوا وإن